بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا خطوفها دانيا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 ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٍ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ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 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَنَا بَعْضَ الأقَاويل ل خَزْنَا مِنه بالِاليمين ثمَُّ لَقَقَعْن مِنه الوتين فَمَا مِنكُم مِن حَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإِهُ لََذكَِةُ المُتَّقين